بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحسيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مالعتهم حقونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وطبف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار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 بِاللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ مَا قَطَعْتُم مِّن لِّنَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلْيُخْزِ الْفَاسِقِينَ وَمَا ما أوجدتم عليهم من خير ولا ركاة ولكن الله يسلق رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاق فلله وللرسول فلله وللرسول ولذن قربى واليسامى والمساكي وابن السبيل كي لا يكون دولة, لا يكون دولة بين وَمَا رَصَدُوا فَقُولوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا, يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينقون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان الذين يحبون من هاجر اليهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجه مناؤثوا ويؤثرون ويؤثرون على انفسهم وله كان بهم خطاطا ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا, ربنا إن مكر أوفر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 وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِن نَظَرُهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ مَا لَا يُنْصَرُونَ لَئِنْ كُنْتُمْ أَشَدَّ رَهْبَةً مِنْهُمْ فِي صُدُورِكُمْ مِنْ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى من محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كَمَثَلِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في المال خالدين فيها وذلك جداء الظالمين اتق الله وان تنظر نفس ما قدمت في غد واتق الله ان الله قدير بما تعمل ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفتهم أولئك هم الفاتقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائدون لو أن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 الدوت السلام المؤمن المهيز العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المطور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم